رَأَيْتُ 11 كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقُصَّ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ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 أُقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُلْ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ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 ررسِلْهُ مَعَلَ غَدَي يَرتَع وَعَابِ وَإَِّا لَ لَحافِظُون طَالَ إِن لاَا يَحزُنُونِي أَمْ تَذهبَب بهِهِ وَأَخَاف وَأَخَافُأَ يَأكُلَهُ الذِئبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلون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 وهم لا يسعرون وجاء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 فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدًا فَأَدْلَى دَلْوَهُ وَهُوَ قَالَا يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ قَالَ والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بغس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي, أكرمي مثواه عسى أن فَنَفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِمُسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِينَ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمْ مَا بَلَوْا وَأَشَدُّهُمْ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَغَلَّقَتِ الْأَذْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ معاذ الله إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَآهُ بُرْهَانَ رَبِّي كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ Іні pairاب wine Fishin Аспіль maar ба Een dwqeen 10 egertid Fürub 10 Tyicks Brooks Esna a justice èk caso Dievyd Streلم Give65 10 Edging lasik 7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 وهو من الصادقين فلما رآ قميصه قد من دبر قال قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا وَاَسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما ما سمعت بمكرهن ارسلت اليهم ارسلت اليهم واعتدت لهن متكا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَنَا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُمُ الَّذِي ولا قدروا ودع النفس فاستعصم قال ان لم يفعل ما امره ليسجنا ولا يكونا من الصابرين قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه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 يرفث فوق رأسي خبزا احمل فوق رأسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله نبئنا بتاويله إنا نراك من المحسنين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 ذلك مِنْ فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صَاحِبَ السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا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 قضِيَ الْ الأأَمرْرُ الَّ فِيه تَسَْفْتان وَقَالَ لَِّذِيظًاَّ أََّهُ نَاجِ مِنُّ مَذكُونِي إدَ رَبِّك فَأَن سَهُ الشَّيطانُوا ذِكرَ رَبِّهِ فَلَِثَ فِي السّجنِ بِضعاسِنين وَقَالَ الْ المَلِكُ إني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 وَلا تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ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 وَلَمَّا جَهَّزَهُ بِجِهَازِهِمْ قَالَ آتُونِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَعُونَ أَنِّي فِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُون قال سنراود عنه اباه واننا لفاعلون وقال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا قلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا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 ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تعتون موثقا من الله لتأتمني به إلا أن يحاط بكم فَلَمَّا آتَاهُم مُّوثِّقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَامُ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ فَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَن يُغْنِ عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ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 قالوا نفقه صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لمفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤهم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 يسر يقف قد سرق اخو له من قابل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر من ما كننا والله اعلم بما تصفون قالوا يا ايها العزيز ان لنا ابا شيءٌ كبيرٌ فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين قال الله قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن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 قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا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 وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُسْجَاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجِزِ الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا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 126. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين 127. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا, يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ فَلَوْلَا أَنْتَ فَنَدِمُونَ قَالُوا تالله إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَنْجَا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 مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّي قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ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 أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين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 iph людей Ґлүүті үші لا әлі, өөтә Құл үүді Алгайлылығы ұаңығы бұлэңы та өлім өк үйлүді үҩкерде болуын үүшxoғы брак ұқу көнелу болңы, үш үшоға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 حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ